بوك تو جيف دي سيات سجم سبعة, وتسعون. سبعة وتسعون. أدوات الوصل أربعة أدوات الوصل أربعة زاسباو хоци был لقد نام مع ان التلفزيون كان مفتوحا لقد مع التلفزيون كان مفتوحا ايش تي زстал хоци ظل باقيا مع ان الوقت كان متاخرا لقد ظل مع الوقت كان متاخرا ني لم يأتي مع أننا كنا متواعدين انه لم ياتي مع اننا كنا متواعدين تلفزيور بول زابنوتي لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام لقد كان التلفزيون مفتوحا ومع ذلك نام بلو اش نسكرو نابريك تمو اشتي زوستل لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا لقد كان الوقت متأخرا ومع ذلك ظل باقيا دوهد <تصفيق> لسمسا na لقد توعدنا ومع ذلك لم ياتي لقد توعدنا ومع ذلك لم ياتي hoc أنه ma wodzicki preukaz soferuje auto ma anhuu مع أنه ليس لديه رخصه قيادة الا أنه يقود السياره. هودسييتسا مع أن الشارع زلق إلا أنه يقود بسرعة مع ان الشارع زلق الا انه يقود بسرعه. هودسيي اوبيتي يازدي مع أنه سكران إلا أنه يركب دراجة مع انه سكران الا انه يركب دراجة нема водицкий преуказ напреки тому ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سيارة ليس لديه رخصة قيادة ومع ذلك يقود سياره سيستا يكلسكا napiek temu jazdi tak rychlo Al shari' zaliq wa ma'a dhalika yaqood bi sur'a kabira Al shari' zaliq wa ma'a dhalika yaqood inna hú sakrán, Innahu Sakran sakrán, inna hú sakrán, nemôže nájsť žiadne pracovné miesto, hoci študovala. inna há nem tajed vzýfa, má anna má Nějde k lekárovi hoci má bolesti Innahā la tadhhabu ilā aṭ-ṭabīb maʿa anna ʿindahā kupuje auto hoci nemá peníze Innahā tashtarī sayyārah maʿa anna má enné nejssa andahanu študovala napriek tomu nemôže nájsť pracovné miesto má velik bolesti napriek tomu nejde k lekárovi. عندها آلام ومع ذلك لا تذهب إلى طببيب عند آلاام وما ذلك لا تذهب إلى الطبيب نز نبركبوت ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة ليس عندها نقود ومع ذلك تشتري سيارة